بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الجواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبوب انثرت علمت نفس ما قدمت وأخضرت يدني ربك الذي خان حقك فنسواك في اي صورك أركبك كلا بل تكذبون تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم مَا نَتَنَفَّسُ لِكَوْنِ سُرِينَا شَيْءَ وَالأَمْرُ أُمِّيْرُنَا بِسْمِ اللَّهِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا